وانادي يا معدن يا معدن الجود يا معدينا النجوم واولادي يا تينامي يا معدينا النجوم مونيتي اقصى ماربي اه طبي a zakin du u a lama asku gharamian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 Ja ma adilal